انفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافتا واعلموا أن الله مع المتقين ان من نسير في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحلمونه عاما ليواقئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء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 فما مت عُلْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٍ إلَّا تَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبَدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبَدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترهها وَجَعْلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِذُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 وسهم والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا ب وألفه وآفوسه والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبط قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 ثبّقهم، فثبّقهم، وقيل قعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلوا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن، يبغونكم الفتن، وفيكم سمّعون لهم، والله عليم. الظالمين لقد تبغى الفتنه من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذلني ولا تفتني أنا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا عليه توكلنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب فَتَرَبصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرِهَهُ لَن يَنفَعَكُمُ الْإِنفاقُ إِن كُنتُم مُّتَوَلِّينَ إِنَّكُمْ كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ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 ولا يوفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لم يقموا ما هم منكم ولكنهم قوم يفرون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لله واللوا إليه وهم يجمعون وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وبر السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 كانوا مؤمنين، ألم يعلموا أنه من يحدّد الله ورسوله، فإن له نرجه إنما خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تن.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 لا تعتذرو قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقهم كمستمتع الذين من قبلكم كمستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوحي وعاد وثمود وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابَ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكين طيبة في جنة عدن ورضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم ومؤاهم جهنم وبيس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهم وهم بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغنوا الله ورسوله من فضله فإيتوك خير لهم وإيت وَلَوْ يُعَذَّبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِوَالِي ولا نصر